شْتُنَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ Nudia anbuurika mann fiin naari wa mann haolaha wa subhanallah rabbi ala ya innahu anna allah hakeem wa alki alasak ما رأه تهتز أنها جنة ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ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 وآياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ وَالطَّيِّرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَىْ وَادٍ النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 Aula al-Bahan, aula jattienni bisul-poni muu bin. Femakasarroi urabahidiu, faraola ahauttu bi malamtu hei pobi, kamin, saba, Vedtumme räätä, jolla heillä on ja jokaan heille annetaan kaikkea. Jokaan وَلَهَا annetaan kaikkea ja jolla on valtava pöytä.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 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم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 أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أول قوتنا وألوبأس شديدي والأمر إليك فاغري والأمر إليك فانغري ماذا تأمرين؟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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِيَ الدُّونَنِ بِمَالٍ قَالَ آتُونِيَ الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بهديتكم تَفْرَحُونَ يرجع إليهم فلا ناتي انهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا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 نذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو العلم من قبلها وكننا مسلمين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 قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان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 قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال قائركم عن تالله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتاه واهله ثم لنقولن لوليه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 ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لاايه لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَلُوطًا إذ قال لقومه أتتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا, إلا أن قالوا أخرجوا آل لوطم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 فأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلهما مع الله الاله مع الله بل هم قوم يعدلون ام جعل الأرض قرارا وجعل خلالها انهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ vajaa lahaa, مَعَ اللَّهِ vajaa lahaa, vajaa lahaa, إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله عليه لَمَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يُجِيبُ الْمُطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اللَّهِ قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله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 صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أين يبعثون وما يشعرون أين يبعثون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 هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون وَإِنَّهُ لَهُ دَوَّ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنك على الحق المبين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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّنَا سَكَانُ بَأْيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ حشُ مِن كلُلِ أَُّةِ فَجَم مِن مَ يُكَذذِبُ بِآياتتِنَا فَجَم مِ مَي فَهُمْ يُزَعُ حتىَ إِذَا جَاءُ قَالَأَكَذَّبِتُ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 ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ويوم يوم في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ وَتَوَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ Sunn Allahi, الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنات فله خير منها. من حسنَتِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِيَّةِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ وَمَا جَاءَ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 وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون